وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ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 فتَّائِذَا أَقََّ التَّحَذَا فِ قَاًا سُقُنَاهُ لِبَلَدِ مَيّتِم فَأَنزَلمَا بِِ الْمَا فَأَنزَلمَا بِهِمَا أَفَأَفْرَجنابِهِ مِنْ كُلِ الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نتدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون الله أكبر الله أكبر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 فَآتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ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 هذه ناقَة اللهِ لَكُمْ آيَةَم فَذَرُهَا تَأكُ فِي أَرضِ الل وَل تَمَسّهَا بِسُءم فَيَأخُذَكُم عَذاابٌ أَلم وَذْكُروا إِذْ جَعللَكُمْ خُلَفَاأَمِمْ بعدِْ عَئوا وَذَووأكُمْ فِي الأْرضِ تَ التَّخذُونَ مِنْ صُه لِهَا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 بَل انْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَكَاثَرُونَ فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله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 فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين معك من قرية قالوا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين معك من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 وقال الملأ الذين استكبروا من وقال الملأ الذين كفروا من قومه وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم الى الخاسرين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 ماَا أأَررسَلْنا فيِي قََة مِ النَّبّ إِ أَخَذْمَا أَهْهاَا بالِالبَأْسَ إض إ عَهُم ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون وَلَوْ أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا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 فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدين الذين يرثون الارض من بعد اهلها الا لو نشاء اصبناهم بذنوبهم على قلوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 فاللقيا واما ان نكون نحن الملقين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 والعاقبة للمتقين قالوا آذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فيوم تروا كيف تعملون ولقد اخذ ما آل فرعون بالسلين ونقص من ثمراتنا علهم يذكرون فاذا فإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون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 فتب وَوكانوا قوم مجرمين وَلَما وَقع ليلىمجز قال يا مو سد لناربك بما أحدد عندك لاإك ش عن الرجز لاإك ش عن الرجززَ لنؤمن لك وَلا نُ رسلا م معكبني إرائائيل.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 وأرث من القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها الذي بارك ما فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع في فرعون وقومه وما كانوا يعرشون الله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 قَالُوا أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ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 وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في اهلي واصلح وانا وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك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 قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام الله السلام عليكم ورحمه الله الله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 اتخذ قوسى من بعده من حريهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلههم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا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 قال ابن أم إن القوم استطعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تدعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ان الذين اتخذوا العجل سينالهم عذاب من ربهم سينالهم عذاب من ربهم ودله في الحياه الدنيا وكنا مكذبي المحترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ الله الله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 ك تعم س الغضب أخذ الأوااح وفيصففتناهُ دو رحم وفيصفخناهُ دو رحمة للذينهم لربّن مرهبون. وَاخْتَرَا مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتِ الرَّاجِفَةُ قَالُوا رَبَّنَا لو شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنْ أَنْتَ مُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تشاء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 فَتَأْكُلُونَ الْهَانَ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَلَهُمُ الْكِتَابُ وَالْهَدَىٰ وَالْإِمَامَةُ يَا أُمِّي الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يأمرهم وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْقَذَاءَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هم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 موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسبابا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاة الحجرة فانبجتت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وضللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم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 فَّل الذينَ ولََ منِهم قلا وَيرٌ الذي غيرلَم فعوسلنا عليهلَهمم فوسنا عليههمم رجزًا منَ السَّماءِ بما كان نظلمون وَسلهمم عن القرية المتي كانتََ حاضرة بحرهذعونَ في السَّب فتأتيهم في كانهم بتأتيم في تَهم يووم سبتهم شوع وَيومَ لا يستون لا تأتيهم. كان ذلك بما كانوا يفسقون الله أكبر الله اكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 إِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِدُونَ قَوْمَنَا إِنَّ اللَّهَ مُهْلِكِهِمْ أَوْ مُعَذِّبَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ آنَسَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ آنَسَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ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 إن ربك لفريع العقاب وانه لغفور رحيم وقطعناهم في الارض همما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالفسادات والسيئات لعلهم يرجعون فقد تمن بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفرون لنا و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 وَإِذne تَقُولُ لِلجَمَلِ اهْوُهُكُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِنَّ عَلَّكُمْ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللهُ, أكبر. الله أكبر.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 أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آديناه آياتنا فانسلق منها, منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو جئنا لرفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن من تحمل عليه يلهس أو تترك يلهس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فارصص لقصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يطلب فأولئك هو الخاسرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 حسمن فَدهم بهَا فدوه بِنَا وَد الذين يحدون في حسمما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 يَنْظُرُونَ فِيمَا مَلَكُوا فِي ملكوت السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّ عَسَى وَأَنَّ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَادِرَ تُرَابَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ مُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيُلْقِيهِمْ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 عَلَيْكُمْ أَدْعُوتُمُهُمْ أَم أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْ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 غَيْرَ نَاظِرِينَ لا لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنذَرُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْتَكِبُونَ الْإِثْمَ تذكروا, تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي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 وَدونُونَ الْ الجَهْرِ مِنَ القَونِ بِالعُدُءِ وَالل صَالِ وَلاَا تَكُم مِنَ الْ الغافنين إَِّينَ إِا دَوبِّكَ لا يَستكبونَ عَّْبَادَة ل يَسْستَكبونَ عَّْبادَده وَيسَبِّفونَ وَسَبّفونَ وَلَهُ يَسجدُون الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر يسهونة عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول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 الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تنيت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات من ادرتهم ومغفرة ورزق كريم الله الله الله اكبر الله اكبر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 ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم, فاستجاب لكم أني ممتكم بألف من الملائكة مرتفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّنُ عَلَيْكُمْ وَيذ لَكم من السم إمالي وقهير بهليطهيرك بهه وَذهِ بركم دد الشيقون ولي يب بق على قُم بكم ووسبتَ بهه إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضلبوا فوق الأعناق واضلبوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوه وان الذين كفرين عذابا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر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 آمنوا إذا الذين أعملوا إ نقييف الذيين كفر زَحف فلاة والوه الأدب وم والهم يوومائذندغهُ إلا متتحذ فلقتال أو متحيزًا إاف أو متحيزًا إلى فئة فقدب أ بضبٍ من الله وَمأواه جهم وَبكس المصيب. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِمُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَنَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ هُوْمِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِنَّ تَسْتَفْتِهُ فَقَد جاءكم الفتح وان تنتم فهو خير لكم وان تعودون عدوا ولا تغني عن فئتكم شيئا ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ أَن تَسْمَعُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنى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 أن هذا لك الصحف البولى صحف إبراهيم وموسى الله, الله أكبر سمع الله لمن فمده ربنا ولك الحم اللهم الله ضاقت من الله الله ضاقت من اللهم اسمع الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فيهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم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 الله اكبر الله اكبر الله اعظم الله هو الله اكبر وعليكم ورحمة, ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله هو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ولم يكن له كفواً أحد الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن همد ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيه وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيه إنك تقضي ولا يقضى عليه إنه لا يذل مواليه ولا يعز من عاديه تبارك ربنا وتعاليه, وتعاليه لا من جاء منك إلا إليه لا من جاء منك إلا إليه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيه ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصالنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا, أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو إن تحب العفو فاعفو عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والآخرة اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعود بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامه اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وعملا متقبلا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم قناعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه اللهم اجعلنا أفطر عبادك إليك وأغنى خلقك عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا برحمتك يا الراحمين اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاضر السماوات والأرض عاال الغب والشهاد أنت تتحكم بين عبادك فيماث فيه اختفون فيدنا لمخفَ فيه من الحطّبإنج فهذنا لمختولف فيه من الحطّبإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم أرن الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لموت المسلمين اللهم اغفر لموت المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم في قبورهم اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها اللهم ارفع درجتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين واغفر لنا ولهم يا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احفظ هذه البلاد اللهم احفظ هذه البلاد اللهم احفظها بحفظك واكلها برعايتك اللهم من أراد بأمنها أو أرادها بسوء اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره اللهم اجعل تدبيره تدميره اللهم إنا نعوذ بك من شر كل من به شر اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك اللهم في نحورهم يا قوي يا عزيز يا فعال لما تريد اللهم واحفظ بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم وحّد بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم واصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم أبدلهم من بعد خوفهم أمنا ومن بعد ذلهم عزا اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم وحق ولي أمرنا لما تفق وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعو... وتعينه عليه يا رب العالمين اللهم وفق لات أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبته وبك من كل نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد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 الله اكبر الله هو <تصفيق> <تصفيق> الله, أكبر. الله أكبر.